بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب الناس ملك الناس إله الناس بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له وقف وان أحد أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنف وحدك لا شريك لك في ملكك وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله على سيد الأولين والآشرين على الرحمة المهدى إلى الخلق أجمعين على من أكرمنا الله عز وجل به وببعثته وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته على الهادي البشير على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين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 من أخلاق المسلم التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم خلق الصدق نسأل الله عز وجل أن نكون من الصادقين لأن عكس الكذب نعوذ بالله أن نكون من الكاذبين الصدق شيء ما طيبة صفة جميلة من صفات المسلم يتحلى بها كل مسلم ومسلمة الصدق والأمانة لنعكسهم الكذب والخيانة والصفاتين دول يستحين وجودهم في أي واحد يقول أنه هو رسول من قبل الله الكذب والخيانة الصدق قال الله عز وجل أمرا إيانا بالصدق في سورة التوبة يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين اتقوا الله تقنع الخط من الله قولوا مع الصادقين بالأمر نبد أن نكون مع الصادقين ومن الصادقين يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كما في سورة الأحزاب يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا سديدا يعني ايه يقال قول الصدق قول الحق يقال لا إله إنا الله وهي كلها صدق اتقوا الله وقولوا قولا سديدا هيحصل يبقى يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم هكذا في سورة الإسراء يعلم الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لن يقول هذا الدعاء الجميل وهو خارج من مكة وهو داخل المدينة المنورة في الهجرة وقل ربي أدخلني مدخل صدر وهو داخل المدينة المنورة وأخرجني مخرج صدر وهو طلع من مكة واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا يعني إزاي حيجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ملك فارس وملك الشام كله إلا بسلطان من الله عشان كده بيقول له ربي أدخل لي مدخل صد وأخرجني مطرج صد واجعل لي من لدنك سلطان النصير يعني يجي له ملك فارس وملك الشام وفعلا قال خير النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد أن لحق بالرفيق أعلى صلوات الله وسلم عليه وكانت بعد كانت من بعده الفتحات الإسلامية هكذا أمرنا الله عز وجل أن نكون من الصادقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عليكم بالصدق عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر البر يعني الخير والبر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا الله ما منهم يا رب وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور ولا بله والفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب والعياذ بالله ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا لكن المسلم هنا عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى البر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث رواه الترميزي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك حاجة اللي فيها شك يعني الآن انت من ناحيتها كده سبها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينك والكذب ريبك الصدق طمأنينك تلاقي نفسك مطمئن وانت بتتكلم مع واحد صادق مطمئن له خلاص مصدق كلامه عهد العكس ده لو بتتكلم مع واحد وعرف انه كدابه ولا عيزه بالله او ملاوع او انسان مصادق تلاقي نفسك الآن ومش مصدق كلامه وشاكك في كلامه وكل حاجة بيقولها كده متضايق منها ويعني الآن من ناحيته فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن, فإن الصدقة طمأنينة والكذبة ريبا يمكن الإنسان يقول طب ربنا إلا أمرنا إن إحنا نكون من الصادقين وأمرنا بالصدق والصدق صفة طيبة وجميلة وكذا وكذا وكذا, وكذا. الصدق في إيه؟ يعني إيه هي أنواع الصدق احنا متعودين ان الصدق ما يكونش انا في الكلام بس يقول لك فنان ده قعد بيتكلم كلام صدق لا مش كلام باهت الصدق له اربع انواع اربعه انواع للصدق امر واحد صدق النيه اتنين صدق الايمان تلاته صدق العمل اربعه صدق اللسان صدق النيه صدق الايمان صدق العمل صدق اللسان اربع انواع من الصدق عشان كل واحد يقيس نفسه عليهم بمعنى هل انت عندك صدق في نيتك لما بتنوي بتبقى نيه فعلا نيه صادقة فيها اخلاص لله طيب صدق الايمان انت مؤمن بالله اه هل عندك صدق في هذا الايمان آه. طب انت بتعمل هل عندك صدق في العمل طب انت بتتكلم هل عندك صدق في الكلام اللي بتقوله يبقى انواع الصدق اربعه صدق النية صدق الإيمان صدق العمل صدق اللسان النية والإيمان والعمل واللسان ناخدهم واحد و一起 صدق النية النية, النية القصد، اللي هو قلبك اللي هو ضميرك اللي هو بالعربي إخلاصك لله ولا. عندك إخلاص إخلاص بتعمل العمل ابتغاء مرضات الله طمعا فيما عند الله من ثواب امتثالا لأمر الله ولا بتستنى بقى أجل ولا رب فعل من اللي انت بتعمل معاه العمل الإخلاص هو تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله طمعا فيما عند الله من يساوي ما لكش دعوه اللي انت بتعمل معاه لا يستحق أو لا يستحق حيقدر مش حيقدر يستاهل ما يستهلش خلي عندك إخلاص في النية قال الله عز وجل في سورة محمد وتسمى سورة القتال فإذا عزم الأمر يعني إذا حضر القتال فلو صدق الله لكان خيرا له. فلو صدقوا صدقوا هنا في النية انهم فعلا بيقتلوا في سبيل الله فعلا طلعين من المعركة دي لله بيبتغوا الأجر من الله عايزين الثواب من الله ده ناس حيضحوا بحياتهم ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم صورة الثوبة عشان كده عندهم ستهم فإذا عزم الأمر إذا حضر القتال يعني فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم صدق الله أبو الصدق في النية. يقول صلى الله عليه وسلم هذا مسلم. يبين صدق النية. من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. يقول صلى الله عليه وسلم من سأل الله اللي يطلب من الله من سأل الله تعالى الشهادة إنه يموت شهيد في سبيل الله. بصدق بصدق اه ده الصدق في النية بقى ها؟ بلغه الله منازل الشهداء ياخد التواب وياخد الأجل ويحشر مع الشهداء في الآخرة مع انه ما حضرش معركة بايه بنيته بصدق النية لانه كان صادق في نيته لما طلب من الله ان يموت شهيد من فعل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو ما وان مات على فراشه إذا ميت على فراشه ويحشر مع الشهداء في الأخرة بإيه؟ بصدق نية جاي سيدنا خالد بن الولي أهمهمت على فراشه مع أنه عامل غزوات وفتوحات وسبحان الله ولما جاي موت قال كده قال ما, ما في جسدي موطن وموضع إلا فيه طعنة رمحة وضربة سيف وها أنا ده أموت على فراشي كما تموت العيد فلا نامت أعين الجبناء. لكن سيدنا خالد يحشر مع الشهداء في الأخرة مع أنه ماتشف معركة لأنه كان عنده صدق نية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم عندما كان عائدا من غزوة تابوك اللي كانت في شهر رجب السنة التسعة آخر غزوة غزاها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة اللي معاه إن بالمدينة لرجالا في المدينة المنورة ناس ما طلعوش معانا في الغزوة دي ما قطعتم ما ما قطعتم واديا يلي معايا ولا سرتم مسيرا يلي معايا إلا شركوكم في الأجل إلا اللي أعجل في المدينة يقول اللي ما تقولوهش معانا دول خد الثواب زيته بالضبط حبسهم العذر وفي رواية حبسهم المرض ولا. رمال خدوا الثواب بايه؟ خدوا الثواب بصدق النية هكذا صدق النية فالانسان يمني بس بصدق ها دي بقى لو الواحد عملها سبحان الله ياخد اجر وسواب لا اله الا الله يعني كل ما يعرض قدامك امر والله بيقولوا ان كان في مسجد حيتبنى ومش لقيين يعملونه كذا كذا بصدق مع الله بقى ها لو معاك فلوس كنت تعملها انت دي طب يلا انه انس والله ده في واحده عيانه وعايزين يعملوا كذا وكذا وكانوا بيلمنها وكان وكذا ما كانوش لاقين طب لو كان معاك وربنا مقدرك كنت تعملها انت وتاخد ثوابها ها اخلص اخلص وصدق النيه مع الله تاخد الاجر والثواب وتيجي في الاخره تلاقي تلال من الحسنات وتلال من الخير وانت ما عملتوش في واقع الامر لكن نويته في نفسك نويته في النفس من جوة وكنت صادقا فيه اهو ده صدق النية صدق النية انك تنوي الخير تاخد ثوابه حتى ما عملتوش حتى لو ما عملتوش من تحر الخير يعطى يُعطى من تحر الخير يُعطى ياخده زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى ما قصد فحتأخذ الأجنب السواء وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فإذا هم العبد بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة بإيه بصدق الني فإن عملها كتبت له عشرة حسنات وهكذا ده صدق الـ إيه المين يمكنك اتنين صدق الإيمان صدق الإيمان يعني ايه انت مؤمن بالله يعني ايه مؤمن يعني مصدق بالله الايمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك والايمان يقين بالقلب اقرار بالنسان تصديق بالعمل طيب انت مؤمن بالله ايه مؤمن بالله عندك صدق في هذا الايمان صادق انت في الايمان ده ولا لا طب اين لي يبين بقى اللي يباين الامتحانات والاختبارات والاتناءات من قبل الله اي حاجة تقصلك من ربنا آه. لو انت صادق في الايمان بالله تزعل ليه مين اللي عمل كده مش ربنا الامر اللي حصل ده بعلم مين علم الله كتب الله شاء الله خلق الله طب انت عايز ايه قال الله عز وجل في سورة العنكبور احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا لو قالوا آمنا بالله وهم لا يفتنون لا يختبرون لا يمتحنون ولقد فتن الذين من قبلهم ربنا اختبر الناس اللي قابلين خلي بالك من النبزين فلا فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فلا فليعلمن هو طبعا ربنا عالم عز وجل انما ده ربنا بيثبت لنا احنا بيثبت للشخص نفسه ما هو ربنا خلقنا على طول في الأخرة وقال لنا تعالى ده أنا كنت هختبرك وكنت هتسقط وكنت طب يا ربي وده حصل طب نزلني في الدنيا واختبرني كده طب انزل بقى من دلوقتي يبقى فلا يعلمنا ده علم إظهار ربنا بيظهر الإنسان نفسه عشان إيه, إيه الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا يبقى الإنسان شهيد على نفسه علشان كده ربنا بيقوله هحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا إذا قالوا آمنا وهم لا يفتنون لا يختبرون لا يمتحنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمنا الله الذين صادقوا ولا يعلمنا الكاذبين يبقى صدقوا في إيمانهم مع الله لما قالوا إحنا مؤمنون بالله كان عندهم صدق في هذا الإيمان فكل اللي بيجيلهم من ربنا خير كل اللي يجي خير الحمد لله عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي ويمتحل اللي في سوره ال ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز يفصل حتى يميز الخبيث من الطيب إيه اللي هيميز الخبيث من الطيب إيه اللي حيفصل الخبيث من الطيب في ابتلاءاته وامتحانات ولذلك كل واحد بيلاقيه اللي بيلاقيه في فلوسه اللي في صحته اللي في مراته اللي في عيانه اللي في جاره اللي في ابوه اللي في امه اللي ما هو لازم لازم تلاقيها في اي حته ربنا سبحانه وتعالى بيختبر وبيامتحن صدق الإيمان هو اللي بينده من اللي حيثبت في هذا الاجتماع ومن والعياذ بالله الحب من الكاذبين والعياذ بالله كذلك الله تبارك وتعالى يقول في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه صدقوا هو الصدق هو صدق الإيمان صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبة يعني من قضى عهده ومنهم من ينتظر مستني لسه وما بدلوا تبديلا أي وما بدلوا معاهد الله عليه شوف الصدق هنا بقى ينفعهم بقى ليجزي الله الصادقين الصادقين اللي كانوا صادقين في ايمانهم دول ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما لكن هنا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ده صدق الإيمان بالنقي فيهن بالنقي طبعا سبحان الله في سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا بس عشان الوقت مثلا سيدنا عمير بن الحمان في غزوة بدر يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية عمير بن حمام والنبي صلى الله عليه وسلم يصف الصفوف ويقول والله لا يقاتلهم اليوم رجلا مقبلا غير مدبر صابرا مفتسبا إلا أدخله الله الجنة شو بصدق الإيمان مؤمن بالجنة مصدق بها أول ما يسمع بي على طول عمير بن حمام يقول بخن بخن أو يقول للسيدنا مع السلام الأول ادعوا الله أن أكون منهم يا رسول الله قال أنت منهم قال بخن بخن ما شاء الله ما شاء الله أما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء وكان معا تمرات بيأكلها لأن أنا حييت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة ويلقي عنه التمرات ويدخل في غمار المعركة فيلقى الله شهيدا ده صدق إيمان سيدنا جعفر ابن أبي طالب في سرية مؤتب مدى الأولى سنة الثمانية لما بقى هو القائد بعد سيدنا زيد بن حارسة وتعقبوا أحد الرومان وضربوا على إيد اليمنى فقطع يمناه ثم قطع يسراه ثم قطعه نصفين وجدوا في النصف الأعلى خمسين طعمة كلها من الأمام وليس فيها شيء من الخلف حديث البخاري وعرف ويعرف بأنه جعفر الطيار أبدله الله عز وجل عن بعوضا عن يديه اللي اتقطع في سبيل الله بجناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء كان حتى الصحابة يسلموا على عياله محمد وعبد الله يقولهم السلام عليك يا ابن دي الجناحين فبط إيمان من مع الله عز وجل شفنا سيدنا حنظل ابن أبي عامر الراهب اللي سماه سيدنا الله أبي عامر هو ده أبو منافق وهو من خيرة الإخوة وكانت دخلته يوم الجمعة 14 شوال سنة 3 هجرية كم تجاوز ستين جميلة بنت ابي ابن سلوم سبحان الله ثاني يوم الصدف وهو جلب عريس في الصباحية شوف صدق الايمان ولما علم ان المسلمين في غزوة اه احد عند جبل احد هناك في غزوة احد على بال ما يفخم نية واستحمى ويختسر يمكن ان غزوة ضع منه خرج وهو جلب بصدق ايمانه فلقي الله شهيدا وهو جلب والنبي صلى الله عليه وسلم يراه معلقا بين السماء والأرض تغسله الملائكة يقول وكذلك غسلت الملائكة فعرف ويعرف بأنه غسي للملائكة رضي الله عنه وعلاه هكذا صدق الإيمان وطبعا سبحان الله بقى يعني لو فتحنا في الأمور دي في السيرة مش هيكفينا مجلدات ثلاثة بعد صدق النية وصدق الإيمان ثلاثة يأتي صدق العمل صدق العمل لو انت صادق في ايمانك مع الله عملك لازم تعمله بصدق مش لك لك بقى او أي كلام كده لا يكون بصدق صدق العمل العمل قال الله عز وجل سورة الفقر ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امنك بالله ها. واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين لكل ده ايمانه ومعنى وآت المال آه دخلنا في العمل ده آت المال طلع فلوسه عشان حيطلع مش مستني حد يقول له ده هو وآت من نفسه وآت المال على حبه يعني على حب الله أو على حب المال دو القربة واليتام والمساكين وابن السبيل وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين ممكن واحد يقول طب ليه ما عنشوا الصابرون عشان اللي معتوف على المرفوع مرفوع وهي مرفوع هنا من واو النوم لا دي هنا منصوبة على الاختصاص واخص الصابرين واخص الصابرين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأساء البأساء ان هي الفقر والضراء اللي هو المرض وحين البأس ان هو القتال في سبيل الله شوف الآية ختمت بايه أولئك الذين صدقوا صدقوا وأولئك هم المتقون صدقوا في إيمانهم مع الله هم من الأول الآية بتقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق في المغرب ولكن البر من آمن وبعدين هنا بقى صدقوا صدقوا في إيمانهم مع الله صدقوا في عملهم اللي مستدع للإيمان له إيمانهم مع الله لما قالوا بنا ولكن البر, ليس البر أن تولي وجوهكم قبل المشرق المغرب ولكن البر من آمن بالله هذا إيمانه واليوم الآخر الملائكة والكتاب والنبيين دائما وآت المال هذا صدق العمل على حبه وآت المال على حبه ذو القرب واليتام والمساكين وبعدين وأقام الصلاة هذا صدق عمل وآت الزكاة صدق عمل والموفون بعهدهم صدق عمل والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا صدقوا في العمل في عملهم وإيمالهم مع الله تبارك وتعالى ده صدق العمل كما قال الله عز وجل في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضوا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله فأولئك هم الصادقون من فضل اقلب الشريكة تابوا اموالهم بيبتغون فضلا من الله وبيمصروا الله والرسول فعلا كان صدق عمل واحد سيب بيته اهل امراته وفلوسه وحاله كله وطلع ليه طالع في سبيل الله تبارك وتعالى طالع بيبتغي الأجر من الله عز وجل هذا هو صدق العمل كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الحدرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم ثم لم يرتابوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ما تشككوه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صادقون في إيمانهم صادقون في عملهم العمل المستدع للإيمان لما عملوا عمل صالح آملوا بعد ما آملوا بالله وجاهدوا آدي العمل بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فكانوا صادقين هذا هو صدق العمل اللي بنشوفه من شهيد خيبر رضي الله عنه وأرضاه إن استشهد في سبيل الله وكان استشهاده خير دليل على صدق العمل كما سنرى شفنا صدق النية شفنا صدق الإيمان شفنا صدق العمل في صدق العمل هذا نشوف شهيد خيبر رضي الله عنه وأرضاه يضرب لنا أفضل مثل وقدوة في غزوة خيبر في شهر المحرم سنة 7 النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لهذا المسلم سبحان الله حتى مش عارفين اسمه شوف اخلاصه مع الله يقسم له من فيئ خيب ياتي بهذا القسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وي ويقول ما هذا يا رسول الله قال هذا قسم لك قسمته فهو لك يقول والله ما على هذا اتبعتك يا رسول الله أنا ما كنتش طالع معك عشان أقول دك ثم كنت طالع ليه قال وإنما اتبعتك على أن أرمها هنا وراح يشاور على حلقه لصبعه يشاور على حلقه على زوره على أن أرمها هنا بسهم فأموت فأدخل الجنة فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق طب كن صادق مع الله ربنا يصدق معك كان اللي فيه صدق مع الله في العمل إن تصدق الله يصدق وخرج هذا الرجل سبحان الله جاء به شهيدا ومضروب بسهل في نفس المكان اللي شاور فيه بصبعه على حلقه فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو شهيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهو هو هو دا اللي كان جاء قال كذا وكذا وكذا قالوا نعم يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصادق كم صادق مع الله فربنا صدق معه ونوله اللي هو عايزه لأنه كان عنده صدق في العمل وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك قتل شهيدا وأنا عليه شهيد قتل شهيدا وأنا عليه شهيد هكذا في صدق صدق في العمل هذا سيدنا عامر بن عبد قيس رضي الله عنه وأرضاه في فتوح العراق فتح المدائم جايب بصفتين شوالين مليانين ذهب، وده مليانين يقط وزبرجد وتمثيل وكذا وكذا وبيديهم لصاحب الأقباض عشان بيقبض من الأقباض يقايد يكتب الحاجات دي كلها الغنايم دي فصاحب الأقباض بيبص للشوالين ويبص جنبه ويقول له ما رأينا مثل هذا قط وما يعدله عندنا شيء ما شاء الله كل دون شوالين مليانين بكل ده ثم ينظر إلى سيدنا عامر بن عبد قيس ويقول له هل هنأخذت منه شيئا هو عكون الشيطان ضحك عليك ولا لعب بدماجك وانا خد منه حاجة ولا خدت حاجة كده ولا كده شوف الصدق يقول له ايه اما والله ايه ابن عامر بن عبد قيس يقول اما والله لو الله ما اتيتكم به والله العظيم والله ربنا ما كنت بحد شوفوا حاجة بيدي أبدا فعلموا ان له شأنا فقالوا ما سمك انت اسمك ايه قال لا لا اصب الصدق قال لا اخبركم لتمدحوني ولا غيركم ليقرضوني ولكني ارضى بثواب الله ورضاه لا ما اقولكوش على اسمي فاتبعوه رجلا قالوا الواحد طب يمشي وراكنا شو ويسأل عنه فاتبعوه رجلا مش وراك فسأل عنه فطيل هو عامر ابن عبد قيس رضي الله عنه وارضاه صدق العمل هكذا صدق النية، صدق الإيمان صدق العمل أربعة صدق اللسان يأمرنا الله تبارك وتعالى أن نصدق في اللسان في الكلام بقى هذا من الناس بتركز عليه شوية صدق اللسان مع أنه جاي رقم أربعة الله تبارك وتعالى يتحدث عن سيدنا إبراهيم في سورة الشعراء يقول طالبا من الله داعيا الله عز وجل ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق من آخرين لسان صدق هكذا ولذلك في سورة مريم الله تبارك وتعالى يقول فلما اعتزلهم على سيدنا براهير وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا لسان صدق هذا الصدق من كلامه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في صحيح البخاري يقول كبرت خيانة كبرت خيانة خيانك بينا جدا جدا أن تحدث أفاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب والعياذ يعني واحد عمال يسمعك ومت كذاب وعمال تكذب إنسانك وتقول هذه أكبر خيانة أكبر خيانة اللي سبحان الله في بعض الناس العياذ بالله ناس مخاطئة يقولوا ايه اه إن الله انقولوا كده والعياذ بالله طب ما الكلام غلط ان ان الله يحب عبدا الفشار ولا يحب عبدا المكار قول بلاش تقول كده يا اه لان ده اصلا اصلا كلام فارغ مين اللي قال ان ربنا بيحب عبد الفشار الفشار ده ايه الفشار يعني كذاب ربنا يحب الكذاب احنا هنشوف وقت عقاب الكذب ايه فالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول كبرت خيانة ان تحدث اخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من سيدنا أثماء بنت يزيد الأنصارية حديث صحيح مسلم قلوا يا رسول الله إن قالت إحدانا لو الوحدة مننا يعني قالت إن قالت إحدانا لشيء ساشتهيه لا أشتهيه أيعد ذلك كذبا يعني لو الوحدة مننا نفسها في حاجة وقالت لا لا أنا مش نفسي فيها لا لا مش عايزاها بس هي نفسها فيها, فيها فهنا لبدا كذب قال صلى الله عليه وسلم إن الكذب يكتب كذبا أيه كذبا حتى تكتب كذيبة كذيبة اللي هي تصغير كلمة كذ كذبة. كذبة يعني تصغير كذبة تكتب تكتب يعني بتقول لواحد أقابلك شايف بتقول والله والله ما بحبه وأنت بتحب كذبة إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة تصغير كلمة كذبة شوف بالزاي الإسلام دي الصدق في جميع الأحوال مع الأطفال في البيع والشراء حتى في الضحك وفي الشهادة كل دي أمور ده على سبيل المثال يعني لابد أن نكون من الصادقين يعني يعني مثلا مع الأطفال يمكن واحد يقول إيه طب دول عيال كان الواحد أما يجرب على العين فيها يا ده عين وعرف حاجة لا لابد أن تكون صادقا حتى مع الأطفال شوفوا سورة مريم ودهن في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا لك صادق الوعد حتى مع شوف مع من مع الأولاد هذه الرواة أبو داود عن عبد الله بن عامر قال دعتني أمني يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت تعالى هاكا تعالى خذي حبيب أديك يعني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه الدين إيه؟ قالت أردت أن أعطيه تمراً يا رسول الله قلت تحدينه بالحفظ قال صلى الله عليه وسلم لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذب سبحان الله قد عيل أهو عيل لكنه عيل ها؟ وبعدين الولد لما يمتري يفقد الثقة فيه خلاص بعد كده انتهت لما يطلع الولد متعلم الصدق من صغره لأنك بابا لو قال كلمة بيعملها واحد مرة وعد أولادهم هيجيب لهم حاجة كويسة وحلوة وهو راجع نسي وهو على الباب افتكر نزل تاني دي عشان يلقى صادق معاه يش حاجة اسمها بكرة انا قلت النهاردة يبقى النهاردة واذاكنا بجيقول لهم كلمة بعد كده انتهت على طول حديث رواه الامام احمد قال صلى الله عليه وسلم مع نيال من قال لصبي عيد تعال تعالى حديده هاكا خد ولم يعطي كتبت عليه كذب كتب عليه كذب شوف الأسلام يعلمنا إزاي مع الأولاد عشان يطلع الولد يقتدي القب يقتدي بالصدق مش النهاردة وان الراجل قاعد جوه من بب بيخفص يطلع يقول أنه بابا بيقولك مش هنا يطلع ويقول بابا مش هنا يطلع هو يقول بابا بيقول لك مش هنا بان المبنة عرشي يجرب مش عايف جوه معنينة لما يطلع في كده بقى هيتعلم على الكذب من صغره لا الإسلام مش كده هكذا مع الأولاد ومع الأفطال في البيع والشراء طبعا من باب أولى بقى البيع والشراء نابد أن يكون هناك صدق صدق البيع دي ايه فكان ديهان ولا درجة تانية ولا درجة أولى طب حديني الفلوس قلت حديني ما تلتزم في صدق في صدق حديث سؤال بخاري ومسلم ورحمة أحمد طال صلى الله عليه وسلم البيعان اللي بيبيع يعني مشترك بالخيار ما لم يتفرقا يعني أنا ببيع لك بيعة أنت حر وأنا حر لكن لو البيعة تم إمتى لو هو خد البضاعة ومش وأنا خدت فلوسي ومشيت خلاص إحنا تفرقنا تبقى تمت البيعة البيعان بالخيار انت حر مش عايز مش عايز بس لو خدت الفلوس ومشيت كده وده مشي بالبضاعة كده خلال البيعة تمت البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا اللي بيبيعه ويشتري وبينا كان صادق وبين العبل في السنعة فورك لهما في بيعهما طيب العكس وإن كجب والعياذ بالله وكتم ما أمش إيه اللي في البضاعة فعسى أن يربحها ربحا ممكن ويمحط الله بركة بيعهما ويمحط الله بركة بيعهما يمحط ربنا البركة في البيع والشراء والعياذ بالله لأن فيه هنا إيه في غش يكذب قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري لا يحل المريء المسلمين يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر بي. لا يحل لحرم عليه لمرئ مسلم يبيع سلعة يبيع يعلم أن بها داء عارف أن فيها عيب إلا أخبر بي. لازم يخبر بي. ولذلك سبحان الله انتشر الإسلام في أواصف أفريقيا بإيه مش بالدعوة ما كانش في دعاة روحوا أواصف أفريقيا بالتجارة بالتجارة البيع والشراء الناس بقيت يشوف المسلمين يقول لي اه هو ايه ده ده الاسلام اه احنا عايزين الدين ده عايزين الدين اللي فيه الصدد ده اللي بيقول لي هجب لك الحاجة دي ويجبها اللي اجي اشتريها يقول لي نأكل بالك بفيها عين طب انا ممكن اقول له لا ولو ولو ايه قول لا دايب عرش مهم لكن اكون صادق واقول الحق وهكذا في حتى في الضحك النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي يقول ويل للذي يكذب ليضحك الناس ويل له ويل له حتى لو كده إنما عايز تقول قول واحد قال أو الله بيقوله حصل كذا وقول وتنقل عن حد إنما تقول هذا الكلام كده من نفسك وتألف يبقى كذب والعياذ بالنسبة النبي صلى الله عليه وسلم حديث روالبا يهقي يقول أنا زعيم البيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو مازحا أنا زعيم البيت في وسط الجنة هكذا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من الصدق إن لو في انتخابات تروح تدي صوتك لان انت بتقول قدام الله دي شهادة شهادة هتشهد بها امام الله فلان دا يا ربي اشهد ان راجل من ال احسبه صالحا احسبه كذا واحسبه لو دخل ان شاء الله يقول كلمة حق وانه مش من المنافقين او مش من المنتهزين او مش من المنتفعين دي شهادة هتلقى بها الله هتلقى بها الله عز وجل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا انبئكم باكبر الكبائر هذه الصحيح قلنا بلى يا رسول الله قال أكبر الكبائر الإشراف بالله والعياذ بالله أكبر الكبائر الإشراف بالله ها؟ وعقوق الوالدين رص التلكة بقت يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور وظل يرددها حتى قلنا ليس ليسه سكا يعني رقة cadence بالنبي صلى الله شهادة زور وقول زور إن أنا أقول على فلان دا كذا عشان أهم من العيلة عشان أعطيني إرشان طب ولما يخش جوه ما يقولش كلمة الحق كل الغلط اللي بيحصل جوه أنا السبب فيه لأن أنا اللي دخلته إذن دي شهادة حق وكلمة صدق لا بد أن تطال هكذا المسلم دائما يصدق في نيته يصدق في إيمانه يصدق في عمله يصدق في قوله لأن تواب الصدق كبير جدا جدا جدا الله عز وجل في سورة الأحزاب يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقالفين والقالفات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات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 أما المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانيتات والصادقين والصادقات هكذا الثواب ثواب كبير جدا جدا قال الله عز وجل في سورة المائدة أخرها قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أبدا على طول رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم من ده هذا يوم منفع الصادقين صدقهم الله تبارك وتعالى في سورة العمران يوضح ثواب الصدق وثواب الصادقين يقول الله تبارك وتعالى قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج متهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد مين؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنوا فاغفر لنا جنوبنا وقنا عذاب النار صفتهم ايه الصابرين اثنين والصادقين صفة تانية على طولها الصابرين والصادقين والقانفين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار هكذا التوابع التوابع عظيم جدا جدا من الصادقين بأنواعهم الأربعة صدق النية صدق الإيمان صدق العمل صدق اللسان النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الثواب صديقا طب العقاب بقى للكذب والعياذ بالله وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب فالعياذ بالله ويتحرى الكذب يعني مفيش مكان يقدر يكذب فيه إلا ويعمله حتى يكتب عند الله كذابا فالعياذ بالله هكذا في العقاب وكذلك العقاب الله عز وجل في سورة النحل يقول إنما يفتر الكذب من الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون وأولئك هم الكاذبون في حديث رولي مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم اي يكون المؤمن جبانا يا رسول الله قال نعم ممكن مؤمن اه بس هو جبان بيخاف من صرصار يخاف من فار يخاف من ضله بيخاف مثلا من حاجة يعني هيكون المؤمن جبانا قال نعم ممكن هيكون المؤمن بخيلا بيطلع بس مش كثير يعني قال نعم ممكن انما قيل اي يكون المؤمن كذابا يا رسول الله لا قال لا المؤمن مؤمن وكذاب دي ازاي ده؟ غفي بيغنوا بيقولوا اغنيه حلو وكذاب ليه صدقتوها حلو وكذاب في حلو ده كذاب الكذاب ما يبقاش حلو ابدا الكذاب يبقى وحش دايما على طول علشان كده سيدنا الصلام قاله لما قالوا له يكون مؤمن وكذاب قال لا مؤمن كذاب ما ينفعش ما تجيش ابدا كذب لا والناس تقول لك ده اه معلش معلش اسمها كذبه بيضه في كذبه بيضه في كذبه بيضه لما يبقى في لبن في كذبه بيضه في لبن اسود اللبن الاسود الكذب اسم وفيش حاسبها كذب أبدا هو في ثلاث أمور بس يجوز فيه من الكذب اه لو يعني جمي قال سيد من نبع السلام حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدة أمكم ثم تقول ولم أره يرخص في شيء يعني النبي صلى الله عليه وسلم في شيء مما يقوله الناس الكذب إلا في ثلاث ثلاث حاجات بس يجوز فيه من الكذب حديث الرجل إلى زوجته وحديث المرأة إلى زوجها فيما يوجد الألفة والمحبة ده جاء اثنين الصلح بين المتخاصمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي يعني ينشر خيرا أو يقول خيرا يا ده مش كذاب ده الأمر الثاني والأمر الثالث مع العدو مع العدو يا الكذب زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمار بن ياسر لما قالوا له لما قالوا يا رسول الله ضربوني لغاية ما قلت لهم كفرت فسبوني قال إن عادوا فعد لما يرجعوا ضربوك تاني بقول لهم كفر علشان يسموك وما يلقاش في ضرب فهذا جائز على مع العدو يعني دو بقى دول, دول الثلاث حاجات بس حديث الرجل إلى زوجته وحديث المرأة إلى زوجها فيما يوجد الألفة والمحبة اثنين الصلح بين المتخاصمين يعني فلان بيقول لك أنا مثلا مش هكلمه والله بشتامني وقال عليا وهو قال فعل قول لا ما قالشه ثلاثة مع العدو دول الثلاث حاجات بس اللي يجوز من كذب اللي قال عليهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما عدا ذلك لا يجوز الكذب بأي حال من الأحوال وقدينا شفنا الحديثة هو حديث آخر رواه الإمام أحمد يقول صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على الخلال كلها يعني على الصفات كلها إلا الكذب والخيانة إلا الكذب والخيانة كذب والخيانة دول لا يمكن المؤمن يتطبع بيهم أو يكونوا من صفات المؤمن إطلاقا الكذب والخيانة لكن أي صفة ثانية ممكن تبقى زميمة والعياذة بأنه ممكن واحد يكتسبها ويتخلص منها ولا كذا مثلا يعني لكن الكذب والخيانة لا يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة ولذلك سيدنا معاذ بن جبل لما بيقول لسيدنا النبع عليه الصلاة لما النبع عليه الصلاة بيقول له ألا أخبرك بملاك ذلك كله أمسك عليك لسانك امسك لسانك وأوعى تكذب أو تقول كلام غلط أو تقول كلام كذب قلت يا رسول الله وإن لمؤخذونا ودي ما نتكلم به قال لا وربنا حيحسبنا على أن يطلع من لساننا يا رسول الله شكرا سيدنا مع السلام قاله إيه قال سكينتك أمك يا معاج معاج عليم وهل يكب الناس في النار على وجوههم لأن الوش ده أشرف شيء في الإنسان ولو قد كرمنا بني آدم لكن إني مش هيحترم نفسه حينسحب على وشه من يهنم والعياذ بالله وهل يكب الناس في النار على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد أنسنتهم حصائد حصائب شو كلمة حصائب يعني واحد بيحصل يعني حط الزرع والزرع يطلع ونما وكبر يلا شيل بقى آه شوف برضو كلمة ممكن تعمل ايه كلمة بكذب والعياذ بالله تخرج ديوت كلمة بكذب توقع في بعض وشوف العكس كلمة طيبة كلمة طيبة تفتح قلوب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دخل اللين على شيء الا زانه وما نزع اللين من شيء الا شانه شانه فأخلاه وحش كلمة وحشة وشدة وصعوبة لما الكلمة الطيبة الحلوة كما قال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقه يبقى المسلم يخلي باله من الأمر ده لأن الكذب نهايته سيئة جدا جدا في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله عشان كده المسلم لا يكذب أبدا ونشوف كلمة حصائد زي ما قلنا بتاعت سيدنا نبعه السلام إنه واحد قال كذبة والعياذ بالله والكذبة دي عملت فلاو وسيئات وانتشرت وعملت معاصي وبهدلت ناش وبهدلت كذا وكذا كل دي حصائض من هذه الكلمة تبقى تمزانه أمام الله والعياذ بالله هكذا المسلم صادق في نيته صادق في إيمانه صادق في عمله صادق في لسانه لا يظفر إلا الصدق ولا يقول إلا الحق هكذا المسلم يحفظ لسانه دائماً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين اللحيين اللحي يعني اللحي يعني خديه اللي هو اللحي يعني وما بين رجليه أضمن له الجنة أضمن له الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل راجل يسأله يا رسول الله قل لي على أمر خير أن تزم به قال أمسك عليك لسانك أمسك عليك لسانك يعني معناها لا يقول إلا الصد ولا يقول إلا الحق هكذا فالمسلم دائما يتكلم بحق ويتكلم بسط ولا يغشى مجالس الكذب ومجالس الفجور والعصي هكذا صفة الصدق التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم هناك صفات أخرى نحرص عليها كذلك وسوف نتحدث عنها إن شاء الله ففي المرة القادمة بإذن الله سوف نتحدث عن الوفاء كصفة برضو من صفات المسلم ثم الأمانة كصفة أيضا من صفات المسلم ينبغي أن يتحلى بها ومن قبل تحدثنا عن الإخلاص فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يخلصون في نياتهم وفي إيمانهم وفي عملهم وفي ألسنتهم ومن الذين يصدقون مع الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أفسنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإيمان للإنتاج والتوزيع هاتف رقم 6023744 و6023733 فاكس رقم 6024